أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنديلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى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 إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنصت نارا لعلي آتيكم, لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يَا موسى إني أنا ربك فأخلعن عليك إنك بالوادي المقدسة أعوذ و... بالله مش درجة بسم الله الرحيم سورة طاها وصورة مكياه تورادي ما تنكسوا الدقيقة هي طاها لا أعرف وحا علم الضغنية أي كفا أما أي كشاقان farosta muqataacada albaq oo sababaha ka horreeyo calaamadii laamim oo kale faa Abdlaan Abaas laga wariyay inuu yeyay taa macnaheedu waxa weeyaa rajulu rasul ka ah oo yaa rajulu weey oo wadaro لكن سوف يقولون بذيئا علماء الله أنه الحروف التي لم تتعلم قرآنك وقبل ما أنزلنا تعالى قال تعالى الله وحوي ما أنزلنا ما أن عليك ذو الشهادة قال القرآن القرآن قمان بمسود يذو الشهادة لتشقع إنا الضباط قال الله سبحانه وتعالى قال أنت قائب صاد السواب بي أشاجان ومركي إلهي سبحانه وتعالى وصلاة دواجبي rasuulka salaamaleeyso sedir fiisku ma waajibina qaban sano bayna salaadii jirin iyada rasuulka loow xiyoonay sanafti koobeytamanad daa la waajib sadex sano kaliya bay waajiba inta makala joog salaad badan iyagoo tukane salaatirilka marka hore waa la waajibay bay akeyn oo aad u taagan oo kaaso markaasa gaad ay dhahan kuwan ilaayuhu bal doonayayay dhoolan inta wa taagan yihiin waa rafaasayeen ilaahi wa قال له وتعالى ما أنزلنا عليك نشعر المعنى الكسود من القرآن لتشغى القرآن كان معها يدينتني الدين ديبت وعلى سبحانه وتعالى هو الدين فضو فروحة مشاكلة ويكاير على الإساء مشاكلة مثل الجيد والدباط وتعالى الدليل فهوها شريعات النني وشريعات فضو وإله يبقى إنبلا نكاحد سبحانه وتعالى الرسول كان إنبلا نكوّر نموين ورسوله صلى الله عليه وسلم وخير الدين كم اي سره كميجة دينة انو حاوبو فضو وحاوبو خير بان فضايتك فرحنا الدينة نسكو ماء اذكاية الا غلبة لكي امام المقاربة كاورة كورية المفرد كيسية غير كالنواب كي وما ان هذا الدينة يسر ولو يشاد الدينة احد الا غلبة وهي سكو اذكاية ماركا ضنبو اسكتها او دينة انت النور ونفط اي دي دي دي عجي سؤو وهي ayuu ma ta haqiq ka talaakin hada tafteewu waa da khayr al umuri khayr al umuri awsataha wa ta qowt da khayk aadak tagin iyo wixii sunadaha asuud ka yinin nafti way la qabsanayso wa umanaan safaqta tamay mar ta subhana wa taala fi ma ma يا وحش شيء حكمت إلا تذكرة أنزلناه إما أنزلناه ما ننصر دجن إلا تذكرة وانم وين؟ إنه ضلك قلب وادواني وتوسي وإلهي كثرة وآخرة فسوسية وقفرة فسوسية وثبات وجرور في قلب قصة النار هذا وإلهي جعل هذا وعبادكم عياط عبادكم عالم ما يصبي قلب أو قصة النارين وإيمان اللهيم وإلهي حق يصير جري فلا يسبقون قوة بكرانه شايد ضان فيها نفط ويحكون عسني. الله سبحانه وتعالى ورحمه. وراءن كانوا انو الدجني. إنه ضلك التوسيني وقلب براري جونيماه هي خير كبيرو ما أنزلناه إلا تذكره. وعند يسون الدجني وقال سبحانه ما نوسون إلا تذكره تنميا. انو وانيو لمن روح يخشى إله كعب صنع روح قلبي وكعب صنع قلب يجلس عصب كل جسد روحه أي قلب يجلس التوسيني أو براري جني أو ممن على حجي لغ سو دجيه خلق ابو ري الارض ذلکا والسماوات يا سماوات ال علاه يا سو دجيه او كو الله السماوات كان سريي اي كور جيره ايو الرحمن الله الرحمن هي يا على العرش عرش الذي استوى استوى كاقال يريق في جلاله سو wa istawo garan ay oo sida la raahin loo rumeyay ayu halkiisay ku jiraa subhanahu wa ta'ala ala ashu istoo ashe luqada caleeyaa waa sariirta boqor kaalada arfi diisat waxa macluuqo dhan ka weyn halkaas uu ku eeg yahay samawaat oo ka sareeyaayo halkaas macluuqisa kama amoon oo dulkana kawo wasayay iyo waxa ay isku arkaa isku wogiye isku maqraya uu leeyahay wa gora kaliya eraarka iyo laba sano dhaxwood iyo laba dhul dhaxoodo ilaan waa sida oo kale way cirkan samada inta u dhaxayso samadan aan u soo ka eefeyo dulkani waxa dhaxwood ku noolna ilaahay ba iskala subhaanahu wa ma taxta sara arrada waxa ka hooseeyana waa dulka ugu waxa ka sii hooseeyana ilaahay ba iskala subhaanahu taa waxlu waxa ma waa dulka habad la jeheerto fil qol hadal ka kor hadal wax faayno ilahay yaa leeyahay asirra waxa la qabsaday wa aqfa yest waxa ka qarsan oo sir maxa ka qarsan waxan weli lagu hadlay waxa niyadada ku jiray حتى قلبك هذي الجيرة ولي كل واقعنا السرائساني السرط كسره صي إلهي وإبيا سبحانه وتعالى مركزه على الصواع إلهي كعب سو وي حتى عمانه نيسن صفر إلهي سبحانه وتعالى وينتجر بالقول فإن يعلم على مصر واخ سرته وجهي يوحك السو هذا الواحد لجارتين محض مراين الله إلهي معبود كالعقول لا إله إلا حق الواقع والمجد إلا هو يستقم ويعيم له حورا على الصمام ومعيار على الصناوين التنو إن الله تسعة وتسعين من أحسها دخل الجنة ورسول صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. أنت كلامي معيباً بولاي. وهذا ترك مكوي حديث موسى. موسى وركله اذ وقته وركله المكوي رأى واركى. ناراً وريس رسول ما ما يم. رسول الله عليه وسلم نقي. ضب واركى. سوى مدينة يلقي كيما مصر أصاصة. فقال وفكو ليالي جودي للسوس ليه واتي أم كفه. هل كان يقصد إن أنو أنست واناركى ناراً ضب عالي وخالغا يابا اكيكم انان هين أنا. منها الضبقه حجي سبد قراسن دخول اد قراشن العارفن تفسرون سايات كته او جدو انان هيرو على نار الضبقه دفيشه غدان روو ودادينا وضلي تسو وداديو كدوميسو غورينو او ميدين ان توكيه مثلا سوسو اريجي سي يو هيركي سي وتاو ياريي لا سوسيي ان زوداداي كدوماي وهيبينكم لهو نوقدي ماركاسو دب كوي إذا رأى النارن وركي كمكوي الوقت يرأوا ورئ النارن ضبعه فقالوا ليهري ركوي ليهري فيسي أم كفه ku كفه النجاة ساعة مود من هلكن على كفه هاي و هلكن يبسط جوي هذا رقاهن إني أنا صن النارن ضبع أنا ركوه لعلي با كا منها بالقبس القبو بدل بجريو بحل إيو قري بحله أو مرك أنشر النار من من waa على ala naari huden suu wadada ina tuso ayan ka heliyo dadka jireysan fala maadsa markuu u yimid mudii waa loo dhaqaqiya muusa walaal uu laa muusa inni aruu ana anuu rabb kawana kii ku abuuree bana fa khla'ti na alayka labada kabood رسول بالغت غييو اسدياري مالي اورك لیے وګو ريسييو کباچي بل و توگاسا تو سوانت وانا انوونو والی اخترتک وانکو دورتے فاستنئ دغیسلی ما یوخا وحل قو وترمیو وحا السجارة گار ہا ادیکا لوگو شےگئی او ہوسے وحا سی دچن ودغیسے ہی انا انو اللہم نعوذ لا الہ الا حق و ما یجری الا انا موین فعبدیہ یا عاوس صافتنہے واقیم الصلات الصلات توك أو توصي لذيك لي إله فصوت تعود هذا الوصف السلمان سرادة إلهي بالله فصامك سرادة الله الله يسألك وخطاب رب سبحانه وتعالى نعبد ويسألك وخطاب رب سبحانه وتعالى نعبد ويسألك وخطاب رب سبحانه وتعالى نعبد ويسألك وخطاب رب سبحانه وتعالى نعبد ويسألك وخطاب qalbi isagari wuxuu horo dhanba loo dhaqsooji wajiga soo gari ya dambiga oran laga tartaray ayo rasuul sallallahu alayhi wasallam sadaade ilaaygu aqbaray juuri hayna ay wax tartana wasaada qasho dal marka salaad aad iyo wuxuu raad tuko waxa ka lagu xusay waaqinka li dhikri marka uu kuxisiyo inna sa'ata qiyamahatiyat waayna ruuxa wax yar hada caafida ku oo oo iru qaar taa oo nayayga inuu ka tago u fudayay waana fadhiisanyay ruuxa inuu qiyaamada jirto way goor ay bilaabataa damasho marka tawro loo galiyo qiyaamada ay way dhacday markuu ninnu rasuulku wii كوينان وaccord mana sa ruuh marku dhigay qiyamad u dhacayil saas raasul gudiyay salaad war salaam marku hayaa adeey eh ruuh ay qabilaanaysa marku dhantow halka kaga bilaawanay inna sa'ata aatieto wa فهو ابقى صنطة و عدنوه و مركب محيي تهجنان قريان و قدوه عليه حدر معي لان كاقر صنطة و مركب إلهي بابت إلهي سيئ اقر صنطة انا و قدوه علينا سكاقر يو و هذا السلسل عباس اكاد اختيها عن نفسي انا قريوي سيئ اقر صنطة عدوه بينه و بينه رسوله بينه و بينه حتى انونا سكاقر يان و قدوه علي سمحانه وتعال مركب لبقو جان كري أكاد وف فيها لتجز قيامه من حاول دعاه شمر من الله قيامه وف كل نفس بما تسعى واحد شقش الدنيا وكوكل سورة حجرا روعة مخربة وإلهي سبحانه وتعالى عافني وضعتك دل مي ونفسك دل مي وأولها ضوان السماوي كوبا مضيعة وإلهي هري هبين هبين مال ساوي عبده يتتقى صلاة وراء صلاة أشتمت من هدين قيامات جريء مرقى له هو الرع والبوه شقيسا خير يشربه سلوا وقع المريء قيامنا الدعى سوي اللي كل فلا يسدنك يوسم كج كليتين عنها قيامها حجر إن روعها الفشط خميسة ما نروح لا يؤمن بها قيامة خميسين والتوعة الرعية هو روحه توصل قيامها خميسين وسانش رعية لما شلت كبد الأمانة هو يسون الرعية ندوم كذا في الرعية نفيس الرعية شيء ضام خر هي wuxuu dib u noqonayaa قال له wuxuu isticmaalaa islaa isbeddel qiyaamada in aad rumayso oo u amal fasho u diyaar tahay iyo sankaal leh inuu ka jeebin oo kaan saagin qof la yimmin aanu aaminsanin bihi qiyaamada oo waa sababaha ruuqa qiyaamada ee اتكلت ارت انا وعن فشر رميسوت فتردا والهلاك تيمر ايو علي سبحانه وتعالى وما تلك ثاني حيط طيب بيامينك ميرك كان كجه موسى وحوين با كسو سد علي هو, قال سي قال هو. تاني تب تب وحي وحي. وما تلك ثاني حيط بيامينك ميرك كان كجه تيا موسى قالو ذي هي تاني. سوف نركها للسالة سوف نركها رضي divisions هذه در ت رضي مساحة سنو الله شكرا إجرامي الغالجiuladıً์ الطعام و Saradaatanatov journeysiguamentetus united and healuhangol Niquelalinter thuscut. So, their storybook chưa. So, a husband.所 إعاني不正胸ang llamarchal contour coyote Links. त會 All-day Shaun. Risk.PM Ou Becca. workingОší definitely and the funny scene of meals through the army.ac raise�th wire and down.deema In the atawkuu عليها wanaagsan uuskada waawu shibaha waan ugu garaca ala qarin aragayga ayaan ugu garacday weeyeen qabcala bahshaa dhii yaaleenta aan wax banba ka xafra maanta wax baar baa ugu soo baxsan ka waka waxyaalaha badan markaa waxyaalaha weli ay fiican maareeyo ha jidii dadan karo u qaraaba labada anaha labada danad bushaag waxa ay gujirey ayi waxa ay guusugal qaar alle wixii alqaha samootina gultaay furu ya muusa barasho turka kunt ku tur fa alqaha wuu toray fa idan waaba ushi آه du رأينا soo إردى قال على وثي خذها ده مركب وش عاجي جاي وهذا صحيح سبده شيء قوة والله امتحن بعض المرشحين مركب جورس اللو في وادي وعادي صحيح خش عاجي ولا دوايد عقاب دش أنتم الجفيل وحوق بان ككوري أي النص يجده جار كيف صبح جار مرور بأغري دوايد غنين صاحر خير ما أخريك هرم وهم ما قام مرجاسو إسكملوا جي جي سب إلا أن كبر ما كانوا بيلا الموسى ولا طابري قال بحير واحد الجد أبي سلا ساور ضيص واحد بسافر يا موسى فألقاه في يده قو ولا تخف كعبس سنعيدها مكب كوطب عن تصار ده سنعيدها سيرتها حال ذي الأولى فرسو سير فري أشي عاجي إذا واضمم جري جناحك واضمم يدك دعنت على 10 وحضض انطى جري الست الى جناحك كلكش امن هلق انا وكلك جري دعنت قري هلك جل الى جناحك كلكش العوبان قفسر دعنت حد اضن هلك جل تخرج ويصبح هيذا فالأيضاء يدوى عد من غير السوق ومبرس قديم عند العالم الكهرباء يدوى عدد يدوى عدد استيمي السوق وحي الله يدوى عددها قديم عياتا حالي سبقرة عياتها سلوى متى السنة ووشي سيسوى عيات لقمتى السنة كانوا عيات اللي بقى ليس محنا وطعال فقال عيات الالهي سيسان صامرين ربنا او او اوين لنرى كا سيئا aya ka committee si aan marka aya ka qooto soo adu diyar garho sayyid idhat in tamarku soo eeraa marka rasuul laga dhawgeeyay haddii eela fir'aawn inow fir'aawn taqa xuduud iyo talaabo intu bayaneeyay dhaqay wi rabibaanay qala xuduudi nabii moose sabab rabgayo la intil lagjay hawidkisi oo daqay oo sanam galu daqay ba laga bixiy xigmad iyo xilmi iyo iimaan iyo kale ilaha wiiyay waystil ilahu ifr amri arantay wax loo ilahay oo qurd uqda kuuntina umil saani arfay ku jirta oo kunu daal haya dhalbu أي سلامت إلهي جعل يسي ومرك دم أنا مؤمنات أن قتاة هاي ثواب الما يروح قرما يبلطميري يو السعة قلبي هي بشر مرك أسود تمير هذا أنا أمر الله كفر النقيان يقره عرب لا هذا الكيجة الثمان وجعل لي إلى وبيال وزير معين من إيك هالمية من هري إيك كيجة حق شخير كيجة إلى هارون ولا به هارون أجري نمر كيجم إلى نمر كيجم قات كى أرنت في الرسول ila rasulul kali keeno sab dadan shaane sukka sano an kuun la saano ka tera nin bala oo ka dad ku kaalmay waxa kula qabanayash wana sura taan nin bala an kuqso innakaad kuunta waxa saayrabee ubina annaga basira min artu yonog qalaahu qawti sa wa laqad وأنا من نسنه عليك دش على مرة ثنخر هذا فوحيين منا من نسنه وحيا لك كله وواكو حيالك ومن نسوي دوختي وان ما كان رسوله كله وإلهام إلى إله سبحانه وتعالى كل قاضي وكل قاضي إذا الحينه مكان وحيون كل هام إلى أمك وهي ما يحوي اللوج الهام يو أنا غدي واك وحي كتر فيه، ويل تون حد كتر تاجر لسافر تابوت صندوق فقط فيه صندوق إنه حد كوجن في اليم بد فري يلقيه اليوم بد إنها كتر بساحيلي حرف ياخذها قط عدون عدو لي أنا والله وفرعون وعدون له يعلو يسوي له وعلى القيد وعلي ناموسه وين تلا عليك بشر محبت جعيه ومن حاجة يكهر وأنك جعلت الله سبحانه وتعالى ولتصنع sil go barbariyaas ka kugu sameeyo manaha kugu sameeyo hore ala aynii marka de ilaahay ku yiri meelo badan buqlaan ku shaqeeyay waaki de nabi ilaahi ibrahiim ayaa kitabkiisi ama iya na kait tan na fay daangan kuwa uufu iyo markka sa bin saki kakay doon markaso isup ni dauli bis si da wi thansain marka sa wil da na damain hu bayyu so dada fa na ka qa butoy marka sa si isista y sa o yal kiriha soo waxwia he liway ooyar marka sa hay shaka da nguo pakan si la boto ka ba waya markahansain سنة ويش رَلَّاى، هارون بكو ينال سنة كويش الدين يولدش، سنة ذيك كو حدا ويش تبغونه بشر، بش. سال ليه يا مر، إلهي بسم الله أنا هواي والبى، مدة فيها تبدأ الوقيب جرا ولا سعو تمر لكن إلهي بسم الله تعالى وحى وقَدَّرَيْ سِيِّدِ سَعَانَى مركى سيد إلهي وقَرِيَ أُورُ كَأَدِى وَشِلْمُ رُجَانِ وَالسَّكُحِ جَعَلَ الْوَادِى سَنَى السَّكُحِ جَعَلَ بَشَرَ marka side deganaayo marka tabaqdo sanduuq intad ku xirato ee tele badda kusii sana baday si marka ugu gooyadii wiilaaamiyay oo ugu dhaqayay whatsapp kaawt فألطى فيه صندوقنا في اليوم بدكوه فليلطى اليوم بدناها كترة بسرحة حيث حيث يأخذوا مكة وحقا لنا عدوهن لي عدوهن له فرعونه وعدوهن له يسوي عدوهن له وألقيته عليك محبة منضوشها بكل ري ومني حقا يا كاعطي ولتصنعا سلغو بربارية وانساك وهو قرى على عيني أنا إله لنتهي أنا كو إله لنتهي إذ وقت قيبان هو أما ما يسمي تمشي أي سعوني جي. أختك ولاش أود ديني دي شلال م إيه ناسين هوان كديني، إنه هوان كله. أنا قال شو يدينا ده؟ إلهي سبحانه وتعالى. واحد قال بقول أن قلبي لو كبر إلى جعلك في مويد. أتبو جعل. سلام تبارك سبحانه وتعالى. كيف سأقول له؟ لا يلوه ثانية فافس. وأتاويل كنابان. يطمس وقتك وقته ولاش السعنة. أفترقوا هل أدلك؟ مارك إعد والناسين هوان ككلوا لندية عليه المرضع من قبل. هل أدلك؟ ما ينسى على من يكله وروحه فرجعناك مرحبا اوك يا نور هو يدي الناس كاري واباك فرجعناك والي وانك سيرعي لني الى امك هو يدي حقير كي تقرأ سيققبه ستحينه ومركته ادي اوتر البنية الى الهي وشهره سيقب بعضه ولا تحزن سين هو يدي هم الجنوب وقتلته واذي شيء نفسا نفذ شوائنا امان نصور نفته الدلي فنجيناك وانكم بتبعدني من الغني ملوك توي هاللي بوديرات خباغة وقاصو فرعون إيوه وحيسو ضمبا دوري سو لما كعيسة فواحشر ما كابد بعدين وحكميهم وفتناك وانكم تحنف فتونا نحن نبلا والله ريت تودنا جي سنين السنويين بتكوننا جي في أهل مدينة غير مدينة لحو ثم جيت توادكم على قدر مصر بتقص النغطي قدر دشي بتقص من ذياموس وصنعتك إلهي نقول له موسى الله بر يلا انا نصره قدو ثاني رسول كادب اذهب تك انت يا اخوك ورالك بي حياتي ايلها او كو المخلوق ها لا تغا ولا تنيا حظ ضعيفنا او سبحانه وتعالى روح معين صخر العوال تربان مركز ذكر إياه قضع عشنا ولا ثانية حضعي عشنا وهكذا يعني في ذكر حرصك إذا إلى صرعون إنه صرعون طق حدود دولة فرعون لإله يمنه شكتون فقول له حكوت له عن قول اللين هذا الجلسة لعله حلاوي يتذكر منو وأنتم ويش شئ نوع عبسوه وعد كل إذا هذا الكلام إنه وأنا أقول نغطه أو حكوت على إنه لا وفرعون إليه ووجه نسوان تومي إما عيونه حيدة له حال بري يذكر الدعاء لها واحترم ما يحرم السيف يحرم الخير كله عبد أذيع كريعة حال دعو خير النود ويلي دس قرن ويكعري ولكون تفضل القلب لا نفضل من فورك وألا خسوف كوي سل الله ورساله هذا فضل طاي وعصم طاي من فورك ويكاك العارينها كل جو مغرب marka ala subhanahu wa ta'ala oo haye laa ala isbira oo yaxsan qara u hayde lawadi walaalaha nabiga moosa iyo nabiga harun sabana na an yafruuda inu degdegu aleena wax weenaga inu saxo naga siin markii wana laayan ka baqayn awan inu wax haddii baan inu ee nagu degdegacaleen addu ka قال الله سويد لا تخافا عصنن انني انا ومعكما معينا اسمعوا وان اذا مقري او اسغن هدلتي سون مقريا وارى وان ارتا انا اذا ارقو اذا مقريو قال قام عصا وطب فاتيه وبالله ان الى فأرسل معنا معنا ما قدر بنين إسرائيل ولا تعذيبهم أضون سيكذب يجور على دويلش يكذب قبلها الأضون سنة علاج كذب قد ينال كون كولان بعياطين عياط ومشرب علامات ما لا تقول جرانيز يعين والسلام ساقط بعوالي نبقي دش الساحة نبقي نبقيها على منروح دش التبعات ده حقر رعيو قال كساسا يقول سلام السلام عليكم إن الله بقول أدوا على طابق السلام جوابه وحاول وعليك كريهة الماء وأكلوا من الرعي هذا قال يوراق السلام على من تعارد روحه مو إنكها أمروها حق الرعي سلام دشى سهل إن أنك قد وشي اسم كلها واليس سبحانه وتعالى قد وشي ولا في وجهه إلى أنك حق أن العذاب عذاب كل على من روح دوشي كذب إلهي يرسي شيسة وتولى في جس إنه إلهي يطيعه قارف رعاوه فمن ربكم ايا موسى ورب اياه ايدينا ما نقل ربنا يبدل الموسى قال نبي الله موسى ربنا ربنا الذي كوي اعطى تيه كل شيء خلقه او ارثيس ثم احجاه حدنا ما سألته يقول لك سبحانه وتعالى وانك بينالله سبحانه وتعالى إلهي بأبره وحول بسأو أولي إلهي بأبره خلق أول كيسوس ثم هدى مساعده هدى النجا إياه إن البري إنت راشين كأنه عسل ما لفكرة صدام إلهي بسمح سبحانه إن البري فولا يا برد جي والحجر الله يعونا لا يكل يا يا كدو إلى عقل ما لو يجه لا يقوى وهو البهو إلهي سبحانه وتعالى يا وشي من فعل حتى وهان عقل الاهينون بنياده ما هين يا تصي الله سبحانه وتعالى يا سوا وسور يا سوا وريه او الله سب الالهه اعدا كل شيء خلق وسوى ثم هداه الى سبحانه وتعالى ووصله وحول ضل مساريه اللي سي ماشي في يا و هو كنول قال و فما بال القرون يدور القرون توري امتي وري حال كود كورا كوار وفرعون قال في النبي لا موسى علمها قرون توري علم جاد عند ربي حبه اكتسبه وهذه في كتالين أمديه هوري يا قرونته هوري أحواش هوري يصي يصي يصي مغدين في كتالين بكسه بانطايا الله يبدل الرب ربي كي هو سن الكتاب قاسم ربي كاللما ينوي وان كم ولا ينسى هو سن الله وينوي يوه المحلوث يقول قريب وما دول بأي يصي اهايذ يا رسولك الله صد الله ما يشهد كدن بي سبحانه وتعالى إلما عند رب كتاب كتابه يقول أيقسطويني الله المعظم لا يبدلوا ربي سبعي ما هي كتابك الذي جعله هو إلهي الذي كوي جعل يهلك فرعانه لكم إذنك الأرض نورك النهدة كجوار إلهي لنقدري هني ندير ما يسأم ما هو إلا iyasiil الله xilaha ayu u sameey oo rugcada buureeyay ila ayu u sameey karmaha laga mar waan jiraa soo dajiyay ina samay xaga samada ma anbiya fa akhrajna bi wa an kusoolayna wa alay bi zar an azwajan nu'u wa min nabaat nabaadha shaka ka faksan tinta sannu maqruq du wasada shuu waxan weeyiga يا وحى السودري الله سبحانه وتعالى جنابيه بيهم قطعان أزواج نوعي أو من نباتين أو شطع كرتقصان كلوا وأن وأليس سبحانه وتعالى وحى إلهي السودري وحى, كاوي وحى أن نوع عند النبات كاو يوحد الكصابر ورعوا أنعام كل حوري إن الداقصر وحى نبات إلهي السودري بيها كسودري إن في ذلك العيال تليلنها راهق أن تبيها كانت وحى كسودري كردون نرفعه عناني ما يدثر عناه إن في ذلك الآيات بخصوصًا آيات يا علامات أولياء اللو جرب يا لكن الله كفر اللي يرينه هذا العقل جلبه منها ألف حجسين خرجنا من كأوور وفيها ألف حجسين عيدكم روحوا وبنقول كسر الجريمة مرقون ومنها ألف حجسين نعيدكم من كسر سارنا ثارتا مرة أخرى كروا مرة أخرى من كسر ساري قيامته ولقد أرينا والله قد أرينه في عون تسمين كلها آياتك. مخلوقها قرآن كو... تولاد مسجدين انت فرعون جاغو يا رفض انت انت جاغوين وآياتك مخلوقها إلهي لوو قرنا يا رسول الموت فكذبه بيه وابا ووو ديري دي. آياتك انوح اعتراف وإلهي خقر ورسوله الكرة ووو ديري دي. قال فرعون ووو هجيتنا موسى موحنالاتنا اللي تقري الجنة هناك صار من اردنا للك النغا بسحركا هناك صار يا موسى قال وفروقها آدي آدي جرام تيسو iyo makri bisu baday haa iyada ka soo duursanay dadkiina dad u aqri yar baaynaa caamaa haa in ruu caamaa baqta waalo duursada oo dirba hore ay ka raaceen baalish subhanahu wa ta'ala fastakhaffa qaumu fa ta'u falanatiin wa qura'ina inna bisihrin aw mitli karwaato kala faj'al yel baynana dakhdanada iyo baynaka dakhdaada boocidan waqti no وقت عديق إيه يعني ومن نا مندب مكمرةين أوينام وقت إيهن أو جوينين الناس نحن أنا إيه ولا أنطادكم مكاننا مالنا وقت وقت يعني نلبى لما يو يوم زينة وما إن كعيدهاو ما إن كاسفر زعيد يحشر وأن صداتكم دحن وان يحشر الناس دحن وان ضدك اي مادان او رسول شريف وقت برقاهم ماشينا اي تنال بنام فتولى وو جسد فرعون فالجماعة كيده سحران السيئية وثوروا ليه فالجماعة كيده كيد كيشي لا قلت ايش ايو ثم عطى كيد تاسوها سحر كيوه ملايين سحراء وسكان، ثم عطى وليه. ماشي لو قبالاين وي قال الله مخه كو موسى سحاراد يقو waxi wala soclay waxa nabi ku yii la taftaru calaalahi kariim Ilaahay ku abuurin oo fayxita kuma dan Ilaahay ku oo karaadaan waxaan wato waa sixir oo waxa idinku wataani waxaan wato waa ku باعلام علوي ان وقد قال وخا خصاراي ما يفتار روح بين ورتي فالتنازع امره الصحرا دي ويسقتقين و حنا سحر ما عن رعن مي سافر وي وي في قبتي فالتنازع الصحرا دي ووي دودين امرهم ارينته كودين بينهم دخو واسلنوا سرتي فقييسل يستيم قالوا موسى صلى الله عليه وسلم مين لا سوجين قالو خيدن وي وبتهه ماركو غانكودي نودي إن هاداني ما هاداني إن هاداني لبضان ولا لصاحلاني ولبصاحل داني وحيدونيان أن يخرجاكم أيضا كساران من عبدكم بلكينان بسحروا أيضا كساران ويذهبا إلى الطقان بطريقةكم المثلاء وددين مذهبتا هي وحن أب إذنكم حيثتان إعادوا الصريين علماء المفصلين بقائلوا فسران bi taariiqatukum bitkiina fadl jabdan fadlahu rebni israiila shaqada yaqaanaw kaasa waxaan san in min ardakum bishirnaa way rabaa in la tagaan bay rabaan bi way no shaqayna inay ka tagaan abii dariiqad ay ku wadanad aan haysaan iyo ee manhajtiina al mukalla yasraaysay fadliga badan ee fican inay wadanada idin ka qaataan wayagu waxa ula qatan sa sayraba fa ajmi'u haradum kulmi kayda kum si an hayno dhan wa an sukana tu maatu imad harira satt safan ininku hal safal wa qada salaha wa قالوا فإذين يا موسى رسائل سواك وكان موسى اختار كلا الدول مما انتم لقيا وحاحدثت ان اطور واما ان نكون اينا نقم اول من ضطك أو. هو رؤيا على قاطورو فانت وحي دهن طلب بقلع كل بيعه او مثل الاركوا ووتو ايه لبا اولوديه لبا حركودي باهي ملك الاستوسيده قال وحي بل اني هر ما هي القوتور ان فيدا فإذا حبارهم فإذا وَخْتَجَ مركب طيران حبارهم حركه هذي إيوه عصيهم أروه هذي يخيالوا الحال الموجود إليه موسح الجيسة من سحر من أي سحر من سحر كذا درتي أنها أروها إيوه حركاني تصعيني سعامة سو متى بدك السحران وجاءوا بسحر عظيم لا يجواين أيه ثقته الما واحد إليه ما دام يحوله واسترهوا بدك يعسرين بدك ونبحك عصري وحار انتصو كل احرق ينتصوا لملك لاساوسيدان يقولوا ومال بنات حتى النبي موسى عليه السلام وقع برال قوبيد حيوان وعيشه يخيل من سهل شهر قادي برتي انها قولهن يا وحن حركاني تصعني في نفسه خيفه عفته وقدره موسى موسى نفسه فقلنا لا تخف حعصن انك عدو انت عدو لعركه الريات ألا غير قنها عفن وليه كوي سبحانه وتعالى ما كيبغي وشي وألقي طور ما في يمينك حلوا المسوت تبعك لموتو مينك تشك وكو جثته تلقى ويلقي ما صنعو واحد سمعيان وذن وهاس ملايينته ويلقي إنما ما صنعو وحيث سمعيان كيدو ساحر ساحر شرقول في روح الساحر كاسد ودك وا بينه او تسو وا كوي هي كيد كسر ولا يطلحوا ملي الذي يبانوا؟ السحر حيث على ملك السوجي مادوا ملك السوجي وقت السوجي اي وقت السوجي اي وحك السوجي كانوا السحر مدبول يسوي عليه سبحانه وتعالى فهو القيام والله خذين السحرات سجداً حالاً ينفو سجيتهم وحي تدوله بقوله كل برشة غي. هل مركزة سجيتهم وحيه بابية مركزة كانت ولا لقيت وانه يقول لهم موسى يكون صبحة ستورش او حميد فرعون قال ويلي. إلهي هو داري غاقو وشي أعدا سجود بالدعم قالوا وحيدا آمنا برب هارون وموسى وحان إلهي حقي بكي وحي أولاها وحي حارقة هاي بقول الله لك كونها وحا مركزها دجي ما وعبني آدم الله منكار سخر نماء وحق آمنا برب هارون وموسى قالت العون قالت يسوها سوها لك هاروك ما الدجاجون وحسن إلهي هو المهرون وحاك سدي الله اجات اخرنتي اللي لغري ونر لغري لسعلي مرومين في اساس اسكهاني وقالوا ردوا العابد اللي ما ادوها عن وين هم الكاذبون قالوا ما ترى يكورمي اخرنتي اللي جاي ادي دان وافعاننا الهو بي الا وهي ادي اللي ما قال لهم لما ورثتوا ودل ما هنوني قالوا كي هذا المؤمنين لكن مره السحر ده مية ثروة ما يسأن قبل أن آذ لكم اللهكم كم الكيس فارس إنتان عنو رئيذ من وأنا من هالثمارية مية ثروة ما يسأن إنه موس الكبيرةكم وكين ويمكوي الذي كاسى علىكم سحر مر كهربا خلا سحر قيد مريض فلو قطع عن هالجاذب ما قبله وانجويني أيديكم جامه إن انجوين وارجيا لكم لجوه هنا من خلف قال هذا واحد ضلوا يكبر سين بيجي أسمع كله وجوه ريب فك تواحد إن لقاه يلقاه خراف جامع سيء وجوهري إصداف واحدة كوجوي وصل لقاه يجمع وجوه يصير إصدافها لقي يجعنا خلافا سيء وجوهري فلو قط عنيدكم وأرجلكم من خلافا ولا وصل لي بأنكم سيء وجوهري كثير كثا نكون خلافا كثير كثا نكون كل ذي كسر درج ولا وصل لي أنك في على جد الحنة تمر تصل كذا أيا من كوس ولا ثري ولا تعلمون أن ولقانا يسمر أي نامتك النجي عذابا حق عذابك إله الذي مره ما يسع وأبقى وعذاب كيسه وباطنه بني كان عذاب كيسه الدريج وحدهنا عذاب كيسه جوبته ودوغندنه صارتنا قصوين وقال صورة الله إنه جيزيو وعبتنا قالوا وحيدا الله يبع صفانه الخير للطوان هذا صحراء يقارعه هذا ربط المؤمنين بأنه علم بضان وحد بضان هو لو ما شاقه قالوا وحيدا وحيد لأنه ثرك لكن إله سي لأنه ثرك كا دورماين علامه جاءنه و شنو هي او مل بينها جدانتا وحقي عضان وركين اديكا دورماين وانت الحق كتغنا لي من واللي قال لي بان كودار نه فدران ابوور دار بين امريلاي وان حتى مردن ملي كامل معفسان الاهي بان كوداغنينا ابوور و خي الراعي من و ا قال لو قصر يدار ان لا دينه ولدي علي كان دورم ما نفذرن او ريب الا ان او ر عليك كان دورم ما وا دي اله ما فقدي واحد ما واحد سمي لاحظ الحكومه ليس حكومه بري سدوني نوقل حنجل دادو نعبسين ميس وحاربت الصنم ان بعد تقبي هذه الحياة الدنيا اذن كان دو انقمارين ان با روح سمي اذن كان برح قنتق ان ان امنا اوان رومايني بربنا ربك انان رومايني اللي يغفر الله نعم سؤلنا وقودها فى خطأيان ديوبتي هراي عمس رومايني وما اكلتنا سؤلنا وقودها فى الهي وحومايني واحد من وقصت عليه بشيس ومن السهل واي مروا الى سهر كبارة اليه وسهر كا وقتكا اقسره واحد لصمي وقتكي الم وقفة عمبه وقفة عم ثلاث طول البنه الهي وحوصي waqtiga nabi ilaah moosa leedii fahar ka ugu sareeyey waqtiga nabi ilaah caysaa ugu sareeyey qadbiga yaqtarnimado waxa qaatir doona ka cajiinay soo siyay inuu ruux bidaar mid waa hore dhintay inuu dhasho baxo nolaadaw ka rasuulka nabi ilaah u siyay fasaxay فقد ما انت قابن انما تقضي ادو واحد سميسان وواحد سمينو وهادي الحياه ديالنا رشيد دون كنبر حقتاوي وضح سمينو اشنو ندير بوان كتغلا ندير بوان الله ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكراتنا عليه واحد نقص نوقسفت ولهو يراه سو نوقضافوا الى الله يرمين او من السخيره والله ويرحي والخير هي اينا اشد الله سبحانه وتعالى خير بيننا او وخا ونستينيه ووحو بلن قاهي وخا فذي الدواعي سنا أنت صبغة الواحد على كيسك حبقة نهضة أذن حيت على سر هذا النفط مرخي نجربه طبعا نهضة مبينة إنه يجي يقولي دكتور لا شيء حظين إنه من رجعاتي حب حبدي وشجع من الشوهد تنبيله له لا يموت النور ما ندمان يومنا النور فصل إله إذا يقولي ومن جاءت مؤمنا ربه إلهي أطلق استو مؤمنه الروميسا رسول كيس الروميسا قام عمل صالحات أو يؤمن كرياء عرف كما احكيش تعلم أيش عمل لي من إيمان يعرفه عن سكدر فورائك لهم درجات العلة و هذا الله ذيولي درجات صارب إلهي شوف الله مؤمن هذا عمل في عنسه فورائك لهم درجات العلة جنات عدن ميرين كواس كوا إلهي إيمان كأطلق يعمل خصاله تجري وحاصة عنها من تحتها لنهار خالدنا فيها وكواريها وذلك جزاء من في عبال مركبة الجنغة تزكى الطهيرة والدمب يتكني لشيو مارك مهار رمعه والدمب قراءه ولا قد اوحينا هل ستكون الدم بيان نمانكي قال انك هو رأى هوا يقارفوا أبوه فاس إلهي ورحمه شهادين نقنين قال انك دم ولا قد اوحينا والله قد اوحينا إلى موسى وحنوحيوني أنا سري بعباد أبو الله أيضا غوري قال لي ودي تيوري سيودا ديرتي دي وري دي. فرعون فضرب يال اللهم يجا طريقا وضو في البحر بدا بحيره وداو سم البحر الاحمر كان يواصل بدراسه قلالان وحتى دو ان الله قيان لهم. لا تخافا كعفن دركن انه فرعون كسو جاء ولا تخشى ان تبدو قضرنتو بيكل قانا حفتنها كوصين كخه هدين غوري والي سبحانه ذي زيرا ودان او بدا من أصلاً كاره لقني ولا قال روحنا موسى أنا أصير بعبادة الليل أنا أصير بعبادة الجوري فضرب لهم قصمة أويل تاريخاً وضد البحر يبدر ولا, ولا تخشى هنا القرقانتنا هكبغل فأتبعهم فرعون وران كيساعد في سواحد ملايين عظام تقول يعني متعس إن حاولوا لشذيما تنقروا وينهم لنا الله غائبون وين الله جميعا حادرين من جنات وعيون وكنوز ومقام كري كذلك وعورتناها بني إسرائيل فأتبعهم مشردين فلما طلع الجمعان قال أصحابه وسائنا اللي مدركون قال كلا إنما عيشه بسيهدي فروحنا إلى موسى عليه السلام بالبحر من البركة وهي قصة ما هذا كله فلي فأتبعهم فرعونه بجنوده مع الجنوده سوا عيدة ما بلن بلن بلن بلن وطنه محلوها أسكر بلن أهل أسكر بلن فغشيهم وحاد دباري من اليم بدي الحق ما غشيهم وحيد دباري بدي با مركي لعي سطن منه وطنوك البحر الرهوان انو كشه كمكتوضان لبلاي موسى بدي لواكان مكي جزر هل كاسو كالتقام بي ايقن سويش داقان هل كنا هل كاسو دونين وشه كروسو سلاء قتبوا عليه سنفانه رهو فاطبعهم فرعون والفرعاي سبني ساي بالجنود دي والفرعاي علماني اسقوا مئوده اي رعي فغشيهم من اليم بدي حاجه لو حضوا وما غشيهم فاطبع اه... واظل فرعون فرعون ولي قومه وقرديسي وما هدا منهم <تصفيق> يا بني اسرائيل واحذرني انت يا عليك سبحان الله تعالى واحذر انك ستبداي الله يمي سالتي يا بني إسرائيل قد ان جاءناكم من عدوكم عدو يني كان ستبداين ووعدناكم الله باذن يهن يعني ما طوي بورت بن عياز على يمر ونبي له موسى مر كتاب كل السنين ونزلنا عليكم مرتي تيها أمر كله يقال ويدين نوحان ينسى ونزلنا عليكم المنض وسل نعوي تربى تربى تربى المنيسي وهاي عشر بأن يكون من عليكم المنض وسل سل و هيلبك على الصراي والشنبير هيلبك شنبرون واحد وجيل معون مني ووح نعانس ملاط كانوا عندهم كنوا شرّا من كلهم من ضيوات ما رزقناكم وحين كل ذا نكِ طيب إيش عن ولي الله سبحانه وتعالى حكاية ثانية حكاية ثانية أبو شه الله عليه وسلم عديد كائنات مقارنة لولا بني إسرائيل من انصن اللحم وهي لكم قرميم وحاله يدي وحده ما له والبويين يسكت دعي ما ركث نكتين والبقر يدلش خلقال إنسان waxa ka dhigay gaariga uu ka dhigay roobkii hadda waxan dadka ilaahay u sii roob boogan lahayn uu sakayaray inuu barako yahay oo roob wax ku filan markaas waxay sanan bulaha waxa ka dhamaayay hadda u dhigso markaas kuwa jacaybaan kuwa فيلق قاصريبي ايسي مين يكلمك تخي انا محاولت حق صنهه و قد سودي حقي كداي فرات قال ما ابويدين والمحاسب كيف يسمي في لكم حور نقدي و ولو لا حوا ما خانت على زوج حتى حدين حاول من ما خيانت الناس يسوي رزق ولا ولا حاول بس تصوماي سوق تيلاا بيرمان فيبريسي صوبته بغير بساعن كل من طياراتي ما رزغنات ولا تتغوا فيها قاقن wax marku dhalgo maxaa laga yanu qooqo iyo kibro ilaahay la dagaalmo sheeydaan iyo naftiisarac wax sheeydaan raacin waxa sanaysii naftina raacin ilaahay caasina waxa nucood u hayn si iyo magaalada daganay oo waxba hayseed oo sharabaysay oo biyeeydan oo mulci laha wareegay yu hayna maalna saysa gacso cunay wasaa u qawngulay waxa siib qadabi araydu fa yihil alaykum uydin ku dago qadabi araydu hada qoqdan oo nuculay ay ku wax yar weeyeen ilay oo illeewan qadaba amarka wax joan ko khariman fa yihil alaykum uyd qadabi arayda in ku dacaysaw wa man قالوا اله يا عاصي او صنق له مواوي عاشيبه وإنه لغفاره أنه ضافي تنبضه ناما لما نفروشه تعب القوات كانه او صنق له وآمنه رميه اله يا كتابه يا رسوله وعمله صالحا عمله يا رسوله ثم اهتده هدنجوك تهيو اشتقام خير تقوه هيو جوك تفقه لو يا موسى انتو وحقعت على هدنكتن ثم اهتده او جوك تهيو خير كي بدأيو ومتو... كتو رضوين الى غفار اللي منصابه وامر وعكس بن مهتده والله